موقع رياض القرآن يقدم أعود بالله من الشيطان الرجيم.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 وأنزلنا من السماء ما أن فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله.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 تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أَرِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلي الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 كل مختال فخور وقصد في مشيك وارفض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد